ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك